فلا يحوي نزقا قطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم معزي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج نظرة شرعية من أكثر الطرق فتح له الباب ومن ألحى على الله بالدعاء استجيب له في يوم من الأيام أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما فعل الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد قضاءه الدعاء هو العبادة والدعاء هو موضوع حلقتنا اليوم مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد المحسن الأحمد ضيفنا وضيفكم من المملكة العربية السعودية حياك الله ضيفنا الكريم حياك حبيبي الله ونحبكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي خصصناها عن موضوع الدعاء بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهروا اتباعا على الشاشة حياك الله ضيفنا الكريم مرة أخرى بين أهلك وإخوانك في بلدك الله عز يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا الله. الله. الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أن وهبتنا الحمد سبحانك وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتوا التسليم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في من قام على هذا اللقاء ومن نسقه وصوره وأخرجه ومن شاهده وأن يجعل يا ربي كل ما نقول في ميزان حسناتنا ونجعله خالص على وجه الكريم لا كلام أعظم من بداية كلام الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني تشريف عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب كل آيات اللي فيها إذا سألك ويسألونك إيش يكون الرد قل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الخمر والميسر قل كلها فيها قل قل إلا هذه الآية لما جاء السؤال هنا في قضية الدعاء بيني وبين عبادي الله سبحانه وتعالى لم يقول قل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال فإني قريب لكن خلنا نركز شوي لأن ترى مشكلتنا ما هي في إنما نحفظ الآية لا نحفظها والواحد سمعها الصغير وكبير وين المشكلة؟ المشكلة في إني أنا ما فهمت الآية هذه وقضية الفهم ما هي بقضية يعني اختيارية إذا بغيت تعيش صح لازم تعرف وش قاعد تسوي عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول لا تقرب الصلاة لا تقرب الصلاة متى يا ربي ما أقرب الصلاة وأنتم سكارى إيش المشكلة لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى كل حتى هذه كلمة عظيمة حرف غاية يعني لا لا تفعل هذا قبل هذا حتى إيش تحفظوا ما تقولون حافظ الفاتحة وحافظ الصور لا لا لا تعلم حتى تعلموا ما تقولون حتى تعرف إيش قاعد تقول فأن نبغى نعرف إيش شو شو هالآية هذه. لما أسمعها أنا ورا وراء أنا وراء إمام أو أسمعها أنا وراء قرآن أبغى أعلم إيش معناها. الله عز وجل قال قل لا إله إلا الله. قال فعلم أنه لا إله إلا الله. إيش بعدها؟ واستغفر لذنبك والله لو عرفت إش معنى لا إله إلا الله تجد إنك مو مقصر محلق تجد إنك تحتاج تستغفر حتى في عدم فهمك لها وبالتالي عدم تطبيقك لمقتضاها فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما قال أسمع قال تجيب تجيب من يا ربي؟ أنا قاعد الحين أبدعو أنا قاعد مخطح حين بكلم أبو حسين أبدأ علي لأنه مستحيل يتخلص موضوع هذا عن طريق أبو حسين مستحيل أنا حاط بالي كده وشيخ بعد أيضا ما فيها قل ها؟ ما كل. فيها قل على طول فإني كل الآيات اللي فيها أحكام قل لكن هذه بيني وبين العبادي فما ما أحد ما ليس هنا لا وساطة واسطة أبدا الله قال الله عز وجل فأني قريب أجيب سبحان الله يا أخي كلام عظيم تراجع في في دائرة حكومية واقف ماسك سرة ثم تفجأ الوزير يقول لك كذا تبغى تعال وأجيبك لأن أنا خلص شماعك سلتفت اللي لللي عندك فيباك لا, لا خلاص عقلك وقلبك كله هناك لقناعتك مو لسماعك أنه قال ناداك لا لما أعرفتك يقين أن هذا بيده كل شيء في الوزارة إذا شاء الله ها فكيف إذا كان قال أجيب دعوة الداعي إيش؟ إذا قال ما قال إذا قلبه متعلق وفلون وفلون وراحل وفلون هذه أسباب مشروعة لكن قلبك وين متعلق وأن تدعو لا نلحظ ضحك على نفسنا بل للإنسان وعلى نفسه بصيرة ولو ألقى ما أذيره يقول لا لا أنا متوكل على الله أبدا بس فلان يا أخي ما يرد على جواله طيب رحنا فيها طيب وين وين وين القناعةك إن الله سبحانه قال فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا الجمال في الجمال بهالآيات شوف التفصيل إذا دعاني مو إذا شتت عمره وص هذا وص هذا والصهاد هذا وقلبه بس من فلان اللي يسجِي بالدعاء بس يعني الشيخ ما تدعو إلى بدل الأسباب بس يدعو يا سلام هو هذا أعظم أسباب الانتداب أنا لما سبب هذا أعظم الأسباب نعم. هذه مشكلتنا هم طالعينها من الأسباب <تصفيق> لما تشوف واحد قال لك تقول طيب يدع الله سبحانه وتعالى التجأ لله عز وجل يقول لك طيب وبعدين بعطني حل طيب وهذا وش احنا عندنا مشكلة في الثقة في الله عز وجل قال الله عز وجل يعني تخيل انت يا شيخ تقول الآن أبد تامر شيء ناقصك فلوس تعال عندي وجي انا بقى لك عطني فلوس وقول لك طيب ما توصيني على حد مم. تقول انت تقول انت كانت جرحت في هي يعني هي شيء أنت تقول لي أن أعطيك وش تبغى بس؟ أقول طيب ما يخالف وعدتني أنت الآن وعدتني بالإجابة قلت لي بشر الشيك ونبتبلك إن شاء الله وبيوصلك خلاص انسى إذا أنا ما صدقتك وبدأت أبحث عن أسباب ثانية معناته أن أنا ما أنا واثق فيك وهذا الحق لأننا ما نواثقين في الله نحوة لأن واثقاتنا في الله قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إذا دعاني طيب ما بعدها؟ هذا اللي احنا بعدين هل يستجيبوا؟ آه قال لهم تبغاني استجيب لك طيب ليش كل ما نقول لك تفعل ما تفعل وكل ما نقول لك لا تفعل ما تفعل يعني تخيل أبو حسين شيخنا لو أقول لك الآن أعطني بلا أبو حسين ورقة اللي عندك هالك. أبشر واعطني ثقب القلم اللي معاك تفضل هذه الأرقام لو تقول أنت أعطني ورقة تأكدني مباهش راتجان يعطيك ولا لا مثلاً أعلى سبحان طيب لو أقول لك أعطني القلم تقول لا أعطني ورقة تقول لا يعني تقول لي أعطني قلم اللي معاك أقول لك يعني أنت أنا طلبت منك ما ما استجبت طبعاً ولله الأعلى لكن من. نحن نقول الآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى يعني الشيخ الكريم أنت تعتقد أن بعض الناس يعني يتركون الله عز وجل في وقت الرخاء والله وإذا جاء وقت الشدة دعوا الله عز وجل الله. عشان كده قال فليستجيبوا لي حتى هذه الاستجابة ما تكفي أنا ممكن استجيب تلقاني والله أع أعبد الله وصلاة وقتها لكن فيه هو اللي بي به يا أخي ثقة في الله عز وجل الإيمان ترى يا شيخ أشياء ما... ما نشوفها يعني الإسلام أشياء نشوفها صلاة زكاة حج صيام كلها أشياء نشوفها نقدر نسويها الإيمان ما تشوفه يطلع متى وقت, ال... وقت الشدائد يطلع يعني أنا ثقتي بالله عز وجل لأجل هذا لو تشوف الآن الثقة اللي عند الأنبياء في القرآن ترى يا أخي الله سبحانه ما جعلها في القرآن للتسلي لما يقول الله عز وجل لقد كان في قصصهم ما قال نزها والتسلي لا قال عبارة العبرة ما معناها؟ يعني تعبر بكم من مكان إلى مكان من مكان مم. عدم الثقة إلى مكان الثقة إيش, إيش, إيش العبرة هذه؟ لما يقول موسى عليه السلام قال أصفى لما تراء الجمعان جاء فرعون فرعون قضية اثنين لاحقينك معهم سلاح تخيل يعني أننا دائما نسمع للآيات القرآن أنت ما نركز فيها تخيل اثنين الآن لاحقينك الآن معهم سلاح وأنت موقف تطف السيارة تدخل البيت وهم جنبك تراء الجمعان وجه خلاص قال أصحاب موسى كل اللي معه هنا طلع الإيمان الآن ولاحظ القرآن الله عز وجل ما ينهي الخصم حتى يمحص اللي في قلبك يعني الحين وهم موسى عليه السلام كلهم إيش اللي في قلوبهم موسى إيش وإيش اللي ظهر له هذا هو صح وأنهم مؤمنين ولا <تصفيق> طيب الله عز وجل لن ينهي القضية حتى يبتليك ويطلع اللي في قلبك فجعل الله عز الله قادر يهلك فرعون قبل لا يطلع ولا؟ صحيح قادر أول أصلاً ما جهز الأسلحة خسف به الأرض مثل ما خسف بقارون لا لا الله يبغى يطلع اللي في جروب الناس اللي معموس عليه السلام عشان يطلع الموسى من اللي معك هذولي هل هم واثقين فيني ولا مو واثقين فيني؟ وطلعوا ما هو واثقين ولا واحد المئة أول ما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لا مدركهم خلاص ربي طيعتنا أودينا من قبل أن تأتينا يعني انتورتنا يا موسى لو مخلينا نغسل ملابسهم وناقعد نشتغل عندهم خدم في ذل أحسن أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا شايف هنا طلع الإيمان الكلام كله أنه معك يا موسى ها؟ لكن الآن طلع الإيمان الله عز وجل يبتليك وما يستجيبك الدعوات وحتى يطلع اللي في قلبك هذه يطلع الثقة اللي عندك فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لهم يدركون ما في إيمان قال كلا ماذا الفرق؟ الموقف واحد لكن اللي الإيمان بده يطلع هنا هذه مواقف قال كلا إيش كلا؟ وين أسلحتك؟ وين دباباتك؟ وين عفشك؟ وين؟ ها؟ ما معك شيء؟ قال إن معي ربي هصلي كلهم مثل النمل وأنا معي اللي بيده ولقود كل شيء سبحانه إن معي ربي إش قال سوف يهديني سيهدين سيهدين سو سوف للمستقبل البعيد سوف آتي يمكن جيبوا عدين لكن سيهديني الآن قال والله يدبرني الحين فشوف الثقة بالله عز وجل على طول الله سبحانه وتعالى شقاه قال قال فا الفورية على طول في اليقين هذا قال ففأوحينا إلى موسى نضرب بعصا. طيب ليش موسى ما قال؟ لا ربي الحين بدب لنا ما من هنا و... يا أخي لا تفكر لله عز وجل. لا تعطي الله أنا مشكلتنا يا جماعة عندنا عدم ثقة في الله وعندنا أن ندخل أنفسنا في المعادل. طيب وشلون؟ طيب أنا بغضها. وكلها إلى الله. لا ده مشغل. إلى الله. أيوا. استاذينك معنا أم خالد فضيل أم خالد. أبو خالد عفوا السلام عليكم. السلام ورحمة الله حياك أبو خالد. يا بشارع يا شيخ حل... حيه كنحيي الشيخ عبد المحسن يا مرحبا فيك قبل السؤال بارك الله فيك هل في دروس حق الشيخ هنا في الكويت ان شاء الله سؤال ثاني عندي اطرح لك سؤالين يعني السؤال الاول يتعلق يعني بالنسبه للدعاء هل اللي عنده تهاون يعني كثير من الموظفين عندهم تهاون في الدوام يعني بعيد عن الغفله ولكن التهاون في الدوام هل يتحقق عليها حديث ان يستجاب له يعني ما يستجاب دعاء مم. هذا السؤال السؤال الاخر استطرت على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بداية الدعاء او اخر الدعاء ان شاء الله شكرا ابو خالد اخ احمد تفضل اخ احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خير شيخ طال طارك الله فيك, لله فيك الله فيك احبك في الله يا شيخ عبد السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي احبك في الله يا شيخ عبد المحسن احبك الله نذيفتنا بس سؤال واحد شي يا شيخ طبعا نعلم ان الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> والله عز وجل يقول أدعوني استجب لكم وذلك في ناس سبحان الله يكونوا مع الله عز وجل في, في الشدة وفي الرخاء ما ما تجدهم مع الله تبارك وتعالى فشون الإنسان يوفق بين الرخاء والشدة أساسهم قريب من الله تبارك وتعالى وزاك الله خير وبس السؤال الثالي تم ذكرته شيخ ما هي مواطن الدعاء إن شاء الله مواطن الدعاء إن شاء الله أخ سعد فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وفيك العاغي الشيخ ونزعك خير إن شاء الله وياك آه. الله يسلمك. أخي عندي شوالين فضل أنا يصير واحد فأخلي يدعي لي واحد نغلا والسؤال الثاني م. اليوم بشيت أنا صات الجمعة أرفقه أف... عفوا نعم السؤال بشيت صات الجمعة اليوم أي نعم وسلمت والإمام يخطب والسلام عليك أردت؟ نعم وخلص وطرعت من من المسجد وقالوا لي ما يجوز هذا من شنون طيب أرس لمن صلى الله يزاك خير إن شاء الله أخو يسعد يعطيك العافية أبو خالد والأخ أحمد وسعد إن بعد الفاصل أهلا بكم عزائل المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظر الشرعية وضيفنا الكريم هو الدكتور عبد المحسن الأحمد ضيفنا وضيفكم من المملكة العربية السعودية حياك الله ضيفنا الكريم حياك حياك وموضوعنا عزائل المشاهدين الدعاء قبل الفاصل تصل علينا الأخ بو خالد وسأل هل من يتهاون في أداء ما كلف به وهو حدد في قضية مثلا العمال الدوام أو إلى آخره يتحقق فيه الدعاء أن يستجاب له الله أكبر طبعاً السؤال وسؤال أخونا لما سأل عن المواضيع الدعاء فأعتقد ممكن مو مشكلة نمزج الاثنين كلها مع مواطن الدعاء طبعاً خلنا نقول عن الحديث هذا لأن سؤال أبو أحمد أو أبو خالد أبو خالد سؤاله يعني جاي على الجرح دا. لما أنا ما داوم أو قص في دوامي أو أجي متأخر أو أروح مبكر هل هذا مفيه يسبب مشكلة في قضية استجابة الدعاء يقول لا هذا مو هو في بل هو في صميم الموضوع يقول النبي عليه الصلاة والسلام الله عن الرجل لاحظ الوصف عنه النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ما يقول كلمة كذا ما الفرق قال أشعث أخضر يطيل السفر السفر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب وما تكفي فيه يقول يا رب يعني حين تقول يا رب هم تمل لا هذا قاعد مواصل شوف كل كلمة أشغث يعني لو أنت رأيته في الشارع أنت رحمه وأنت من أنت أرحم الرحيم فكيف رحمة رب العالمين أخبر يعني اللي يشوفه يبغى يعطيه فكيف رب العالمين يعني شوف شف شوف الأمور اللي اجتمعت في هذا الرجل من مواطن الإجابة الضعف المسكنا الذل ويطيل السفر النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث آلاف رد دعوتهم وذكر من ضمنهم المسافر طيب شوف استمعت فيه كل هذه الأمور وما مدّ يده ما راح لقبر ولا راح لولي ولي ولا راح راح لرب العالمين يعني شوف الآن كل شروط إجابة الدعاء في هذا الرجل ويطيل السفر يعني ما هو ولا هو على الله المستعان مثلنا رايح نص ساعة وساعة بط يطيل السفر يعني السفر مجهد يعني متعب متعب يبغى مال يبغى ماء يبغى طعام قال يرمد يده إلى السماء شوف كلمة يمد يده إلى السماء كأنه واحد رافع يده من كثر ما يناجي الله ووصل يده إلى السماء يقول الله سبحانه وتعالى أنه هذا عنده مشكلة ما تخلي إجاباتها كل الإجابة الأسئلة ما ما تطلع لاحظة قال ومشربه حرام طب الشتخة الحين ما ما ما داوموا ملخبط في الدوام وملخبط في الأمور هذه مقصر فيها في بلده الآن هو محتاج شوف قضية التاريخ اللي عندك كم رصيدك انت لما تجد تسحب من بطاقة الصراف لما يكون عندك رصيدك خمس ألاف تبقى تسحب عشر لاف ما تعطيك تعطيك خمس ألاف و لما يكون رصيدك صفر طلع البطاقة يقولك نأسف لا يجي تخصير كافي فيه. ما في ما عندك لا. رصيد كافي فهذه القضية ذي فعلا نعم في القرآن لأجل هذا خضية رصيدك الأول وهذا يجمعها من أعظم من أعظم أسباب إجابة الدعاء أن يكون عندك رصيد فكتر رصيدك الآن في الرخى ليش لما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت أسوأ حالة في العالم في بطن حوت وتحت الأرض وفيها ماق البحار ولا ماء ولا شراب ولا شيء وتخيل أنت إحنا تدخل محل سمك تلقاك أحط شماغك على أنفك عشان أرزيح فكيف لو هذا الرائحة طالعة من بطن السمكة هو في داخل مصدر رائح يعني تخيل الألم اللي هو فيه وظلام وحالة والسوائل تأتيه في بطن الحوت الشاهد لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتح باب الرصيد اللي عنده قال الله عز وجل أولى أنه كان رصيد مليان كان من المسبحين معظمين لله عز وجل إيش بيكون لا لبثه في بطنه إلى يوم يوم شفت كم مرة يتأخر عننا الدعاء مفروض الحين تفرج وعطوا فرجت عنه ليش؟ بعد الله بسبب التاريخ المشرف اللي عنده كان فرخة ما يطوف الأشياء هذه فكم أخي الغالي وأختي الغالية من رصيد طوفناها الآن أثوا على دعائنا بعد سنة اللي احتجنا فقال لولا أنه كان من المسبحين ذلك كان ما يطلع والآن ما ندري وين الحين؟ كان ما ندري فأي بحر. إلي يوم بعثون شفع له بعد الله هالقضية اللي حسنة فقال يمد يده لسماء ومشربه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام كلمة كبيرة اللي بعدها قال فأنا مستجاب له وأننا مستجاب لذلك أن يعني في لفظنا العام إنسه إيه إيه يعني مستحيل يستجاب لك فإذا يا شيخ بعدين بعدين يقول الله ما استجاب لنا طيب إحنا يا جماعة ما استجبنا الله عز وجل فو ويله اللي مطففين الذين يكتاروا على الناس يستوفون راتب كامل وإذا كألوهم أو وزنوهم يخسرون إذا جا وقت الدواء ما هو جا بعد خمس دقائق ربع ساعة وقع عني فلان ترى هذه كلها بتضرك أنت إن ما دروا عنها البشر بتضرك أنت في سؤالك فاعتقد إنه إن إن شاء الله جد على سؤالك شكرًا الأخ فهد معنا بعد إذنك السلام عليكم السلام ورحمة الله شيخ علي كيف حالكم أهلا وسهلا فيك حبيبي ممكن نكلم الشيخ خلص. معك الشيخ تفضل تفضل تفضل السلام عليكم الشيخ مرتضى عليك. حياك الله حبيبي كيف حالكم يا حلو والله شيخنا قبل سؤالي أنا أسأل الله العظيم وابد العفسي عظيماً يشفيه بأنك تبقى الله طلب أنك عدم إجهال صوتك أسأل الله يعينكم أنتم على ثغر يا الله شيخنا بعض الناس في أمر ترينا فيه في هذه الأيام أن بعض الناس يدعو لكن ما يستشعر أنه واقف بين يديه الله عز وجل ما قليل من الناس من يدعو ومن تنزل دمعتها وقليل من الناس من يدعو ومن يتذلل إلى الله عز وجل كيف يعني الواحد يشعر الموقف بين يدي الله الله عبد الله أخي فهد. الأخ محمد تفضل محمد تفضل أهلا وسلام عليكم سلام <تصفيق> ورحمة الله وسهلا فيك ممكن أن الشيخ الشيخ بكل سرورة سلام عليكم <تصفيق> عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام رحمة الله وبركاته الله يجزاك خير يعطيك العافية آمين وأهلك عندي سؤال إن عن شاء خد المحسن <تصفيق> السؤال الأول هل الدعاء فرض يعني لازم كل يوم إنسان يدعي أو على حسب الحاجة أو السنة سؤال ثاني السؤال الثاني؟, الثاني هل يجوز في صلاة الجمعة أن الإمام إذا دعا بعد الخطبة هل يجوز رفع اليدين أو لا يجوز الشيء هذا هذا الفكرة يا محمد لا صقر تفضل أهلاً سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا طش العافية عافيك وسلام ممكن نكلم الشيخ ما الشيخ يا غالي تفضل يا طش العافية يا شيخ حياك الله حبيبي أنا بس أفتر بخصوص الوالدة الله يطول بعمرها آم. آم. تعبانة ما تقدر تروح أنا بروح أعتمر هي يحقني أعتمر عنها إن شاء الله وعندي أخوي كذلك إنه عليه ديون وعليه مبالغ وعليه من السفر ما يقدر يسافر م. يصير أعتمر عنه إن شاء الله. الله خير وكثر الله من أمثالك الشيخ. آمين. شكراً أخوي يا صقر. ال حق الأخ سعد. هل يجوز إن الآن يعني هو الآن هو مع سعد والأخ أيضاً يعني أخ أحمد على قضية أن الدعاء بالرخاء والشدة يعني هذه يعني أشار إليها وإحنا شرنا ربما في ثنايا الحديث والأخ سعد يقول هل يجوز أن أطلب من أحد أن يدعو لي؟ جميل طبعا بس نكمل الجانب المهم لأننا ذكرنا الجانب الإيجابي لما يونس عليه السلام دعا مباشر الله سبحانه وتعالى استجاب له وقال ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني عنده رصيد من الإيمان وعنده رصيد من التسبيح فرعون في الجهة المقابلة لما قال آمنت يا رب دعا ومضطر وكلهم في البحر وكلهم شايفين الهم وكلهم شايفين الغم ليه تجيب هنا وستجيب هنا الله سبحانه أعطاك ليش استجيب هنا السبب والعلة في في فرعون قال الله عز وجل لفرعون إيش كان الرد لما قال آمنت أنه لا إله إلا أنه قال الله عز وجل آل الآن الآن تدعو وتاريخك كله وقد قبل من قبل وكنت من المسرفين سبحان الله شفت التاريخ كيف يفتح بابه فأنت أدعو وأنا أدعو يفتح تاريخك ويفتح تاريخي هذه قضية مهمة لازم ما نغفلها زين إذا هذا التاريخ كفره الإنسان كي. يعني تاب عنه يا هذا. سلام إذا تاب يشل يصير ينقلب هذا التاريخ حسنات فأولئك يبدل الله سيآتم حسنات فإن تاريخك مشرف عشان كده الله سبحانه وتعالى لما استجاب في صورة الأنبياء وأنا أنصح كل من يسمعني أن يقرأها في صفحة كاملة استجاب الله لأيوب في قضية الولد والغموم اللي عنده استجاب ليونس عليه السلام بعدها مباشرة واستجاب لزكريا بعدها الولد ثم قال بعدها ليش استجاب لهم قال إنهم كانوا لو لاحظ كلها ف ف اول ما يدعو ف الفوريه كل الثلاثة ها ايش قال عزته بعدها قال انهم انهم كانوا ايش يا ربي ايش التاريخ اللي عندهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ما قال يعملون الخيرات ها تجيء فرصة عند الله عز وجل ما يطوفها ويدعوننا متى راغبون راغبون ورهبان ورهبا بس وكانوا وكانوا لنا خاشين ما قال ثو شكل الواحد يدعيهم بس ما هم مستشعر إن واقف بين فإذا إحنا مش عندنا مشكلة يا إما إن في مساعدة في الخيرات، يا إما في إن ما ندعو رغبا ورهبة يعني بس ندعو في الشدة، يا إما إن ما كم إحنا خاشعين يعني إحنا ليش ما نشتغل على الأشياء اللي من جهتنا اللي من جهة الله عز وجل مع تصفية المال والمشرب والمشروب؟ إلين الحين شيخ ما في حد يصدق من الله عز وجل يا أخي حتى يا أخي لما يحط شركة من الشركات تحط شروط لقبول وظيفة معينة تقول لك يكون عمرك كذا شهادتك كذا كذا يا أخي أنت ما تجي إلا وأنت مستوفي شروطه طيب ليش لأنك طبعا مع معنهم ما بي بي يعطونك مقابلة ما ما أنت ضامن وظيفة مع ذلك تروح تقدم طيب ليش ما أسويها مع الله عز وجل ولله المثل الأعلى الله سبحانه أكرم وأعظم الله. شروط الدعاء تقبل يا سلام ده. طيب هل قضية في سؤال مهم جدا هنا الآن. هل طيب إذا أعطاني الله معات أنا كويس وإذا ما أعطاني الله معات أنا كويس مو شرط الله عز وجل دع إبليس ومباشرة أعطاه قال فأنظرني إلى يوم يبعثون ما قال الله بعدين قال إنك من المنظري كافر يدعو يعطيها الله سبحانه لكن إيش كيف أفهم طيب هالفلسفة ترى إحنا مشكلتنا نحن ما فهمنا يا شيخ كيف الفلسفة أدعوه ثانا أعطاني ما أعطاني إيش بناه ليس بالضرورة إي أعطاني ولا ما أعطاني هل هو خيرنا أعطاك ولا, خيرنا ما ولا شرنا ما أعطاك قال وليحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيراً لهم أنفسهم إنما نقول لهم ليزدادوا إثماً يا أخي الله أكبر لما تقول أنا أبداً أنا عندي موظفين اثنين واحد ما أحبه وواحد أحبه اللي أحبه يجي يطلبني على دينار أنا أقول له اصبر أنا أنا مجهز لك مليار هو اليوم ما أعطيه وبوكرا ما أعطيه وهذا اللي عندي أنا ما بعطيه أصلاً فأنا أعطيه اليوم دينار وبكرة دينار وبعد دينار إذا جوته مليار أنت, أنت أعتناك ف... خلاص الله زياني... يجزاك خير أبي سأطلع فاصل بعد إنك فاصل زياني. عزام شهدين نرجع نكمل أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية وضيفنا الكريم هو الدكتور الحبيب الدكتور عبد المحسن ضيفنا وضيفكم من المملكة العربية السعودية هياك الله حبيبنا حليم. أهلا وسهلا فيك وأيضا نحب بكل من انضم في هذه اللحظة معنا سعود فضلي السلام عليكم عليكم السلام الله فا عندي أنا ثلاثة أسئلة باختصار اسمح لي سعود باختصار إن شاء الله أنا قبل كنت كافلة خياط من أربع سنوات نعم وكنت آخذ لقاء ال ال الإقامة آخذ منه مبلغ من المال بعدين قالوا إن هذا ما يجوز إن شاء الله حاولت أرجع للفلوس ما أرضى قال لي جدي لي وأنا أعطيت الفلوس كهدية يعتبر هدية من عند أهوا هل أقبل من المال ولا لا؟ الثاني؟ الثاني أنا بالنسبة لي أنا وحدة تجينا وركبي تعورني لا يتسجد ما عبر أقوم على إيديني يعني ثنتين أتكي على كرسي يمي أو أو لفراش اللي يمي إن شاء الله. هل يجوز يجوزني أتكي عليه وأقوم؟ إن شاء الله الثالث؟ وال والثالث عندي أنا صديقتي تحط مخدة أو كشايا وقت السجود. م -م. تحطها حقدر كابها هل يجوز إنك يعني ركبها تلصق ال ما الأرض؟ إن شاء الله. ويدسجد. شكراً أخت مسعود حاني. ألو السلام عليكم. عليكم. السلام ورحمة الله. لسنا محترم الشيخ. بغيت شنو النقاط المهمة اللي تكون لدخول المرأة الجنة؟ إن, إن شاء الله. إن شاء الله شكرا بو فهد. ألو. حياك بو فهد فضل. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ أنا حاليا في المستشفى كثير. فعندي بعض المرضى يعني مشكلتهم أنها يعني تعففون يعني مو مقربين يعني ما يعني أقول يا أخي ادعي ربك يا أخي أقول يا عمي أنا صار لي شهر شهر يعني تعبت يعني لا لقيت لإعلاج فأقول أذكر ربك يا أخي أنا أكثر منك شهرين وأدعي ربي وأقول الحمد لله قدر الله من شاء الله يعني هذا نصيب يعني بس هذه بس شيء خريج إن شاء الله حاضر شكرا أبو فحد قبل الفاصل كنا نتكلم عن الله عز وجل يعطي إنسان وربما يعطي إنسان آخر يعني لا يعني يقوم بالشروط والمقايمات اللي تفضلت فيها بقضية الدعاء يا سلام جميل جميب يعني هذا ترى دائما أسأل فيه يعني يقول لك مثلا والله فلان يعصي الله عز وجل والله سبحانه وتعالى معطي. وأنا والله أطيع الله عز وجل وكذا وأسأل ما يعطيني فهل معناته أن الله طبعا السؤال يا جماعة إحنا لو فهمنا القرآن ما سألنا هذا السؤال يعني فرعون الله سبحانه وتعالى معطيه الملك ومحمد عليه الصلاة والسلام يطرد من من مكة والمدينة ويربط على بطن الشريف عليه الصلاة والسلام من الجوع ما يشبع من طعام ولا توقع في بيته شهرين نار كل يوم كل, كل جوجبة فيها نار اللهم ما يفهمت الله أمدك الحمد. في مشكلة في قضية فهم للدعوات لحين يا شيخ ال الآن يطلع مخرج. بعض الصور هذه محاضرة القيتها بالإنجليزي في المستشفى تبين يعني فهمنا الأشياء كثير. بيوسف مع نهاية طيب الآن هذه البنت اللي في النص زعلانة. بس هي اللي تفسر للمشاهدين شمانت دو ذايلوك. يعني هل هل هذول يشكلهم الآن قلقين تحت ضغط معين؟ طبعا شوف الآن البنت اللي في النص هذه عندها مشكلة مثل الواحد هنا لما يدعو ما ما سجيب له الآن لا لا فضايك صدرها فالباقيين كلهم متفاعلين معها بالذات لو شفت اللي بواخذ ره هذا متحمس هذا متحمس حاقد الآن لأنه لأنها طلبت من أبوها شيء وأمها فرفضوا <تصفيق> وإحنا نطلب من الله أحيانًا وما يعطينا الله لو نشوف الصورة الثانية نقول ليش الحين زعلني هذول كلهم شوف الصورة الثانية الصورة الثانية أبو يوسف شوف الصورة الثانية الآن هذه البنت نفسها كانت تبغى تأخذ أدوية تظن أنها ألعاب وحلاو فكانت تبغى تأكل، فالأم والأب منعوها فعشان كذا زعلت وضاقت صدرها كيف تمنع من شيء تبغاه هيك، فالأولاد كلهم زعلانين معها هذا بالضبط حالنا نبغى شيء نظن إنه حلو ونظن إنه صح ولو أعطاناها الله عز وجل قتلنا الحين ليش الأم والأب هنا يمنعون الله. ليش يمنعون البنت ولا، هني شايف أن قضية حلاو كبسولات وكذا تبغى تتمتع فهي طالبة شيء تبغاه تظن إنه إيش ينفعها تبي تجسمع للأولاد اللي معها عشان يستمتعون بالحلة الجميل الكبسولات الحمرة وال... لكن الأم والأب يحبونها ولا ما يحبونها يحبونها طبعا طبعا ما منعوها يعني الله عز وجل قد يحب عبد ويمنع لأن... منه خير لأنك أنت ما تدري أنت طلبت مثل أنت بالضبط مثل هذه البنت الصغيرة أنا وياك والله عز وجل علي ما في يعني يا هيلة. سلام الأم والأب يوم علموا صار عندهم الآن حكمين حكم علم وحكم رحمة وحب الرحمة والحب تقول لي أنا أعطيك اللي تبغاه لكن لما يكون أمر يضرك لا أنا ما أعطيك إياه طيب تزعل؟ ازعل لو كان الأم والأب هذي يكرهون البنت هذه وهي من أعدائهم م. كان قاما تفضل والله سبحانه الحين يعطي ولله المثال أعلى يعطي الكافر ويعطي الفاجر لا ليحبه م. لكن عشان نوفيك أعمالك هنا ما يصير لك هناك ولا شيء طالبنا فيه تقول يا ربنا قد سويت حسنا خذها الحين هنا. طيب نشوف الحين الصورة مثلاً اللي بعدها. صورة سالس أبو يوسف. هي لأن لازم نفهم هي. يا جماعة طيب هذول الاثنين ليش زعلانين؟ ليش فرحانين يقول لك أو أول شيء هل هل شكلهم؟ طبعاً, طبعًا, طبعًا أنا ودي أقول للسادة المشاهدين هذه سلايدات من كنت أشارك في ال المستشفى. هذي مخاضة بيننا في, في المستشفى هذي طبعاً السؤال اللي فوق هل هم شكلهم فرحانين؟ اثنين دولي. طبعاً, طبعًا. لا زعلانين هاه؟ طيب ليش شوف الصورة اللي بعده تعلمك ليش زعلانين؟ لأنهما اثنين هذولي. كانوا يبغون حاجة حين تشوفها كانوا يبغون يلعبون بالحية هذه السامة الله فشايفينها شكلها حلو فيحسبون أن قضية لعبة فالأم والأب أبعدوهم فضاقت صدورهم هذا وضعنا بالضبط أحيانا نبغى شيء هو الله يقاتل لنا بس شكله من قدام أنه حلو فالله عز وجل لأنه يحبنا ويرحمنا يمنعك أحيانا من الأشياء أن تحبها ليه عشانك أنت معنى أنك تزعب لكن ما تدرين هذا الأمر خير لك ايش قال الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى وعسى ان تكرهوا شيئا ما أبغاه ادعي والله ليل نهار يا ربي لا يجيني هذا الأمر قال الله وهو خير لكم لو ان تعلم ايش برا كان دفع الدم قلبك تاخذه ايش كانت الايه بتكنت الآية؟ وعسى أن تحب شيئا مثل هالطفل يبغى يلعب الحبوب يبغى يأكل حسبها حلا وهذا يبغى يلعب الحية ما درنا بقتله ها وهو شر لكم ما عطيتك إياه عشانك إيش قال في آخر الآية والله يعلم وأنتم تعلمون قليل لا لا لا لا لا لا, لا, لا في أمور المستقبل ما تعلم لا تعلمون شوف الصورة اللي بعدها وبيوسف. هذا الآن الولد كان جالس يلعب مع الحية هذه يظن أنها جميلة هذا بالضبط مثل استمتاعنا أحيانا بشيء لما نطلبه من الله سبحانه وتعالى مستكلة ف... خوف نكي <تصفيق> الآن هذه الصورة طبعا التعليق اللي فوقها طيب وش في هذا هل هو فرحان ولا مفرحان طبعا فرحان مستمتع الآن هو أحيانا يستجيب الله دعوة أو نجرب مثلا علاقة ويعادة بله محرمة أو شيء فندعو الله نبغاها هي نفسها طيب شوف الصورة اللي بعدها جاء أبو وأمه فشافوه فأخذوه وحتى ملابسه غيروها عشان ما يكون بقى فيها شيء ولا أفضتم ولا شيء فمباشرة وخروه طيب هل شكله الآن فرحان ولا زعلان لا قمة الحزن حزن هذا بالضبط حالنا ها. أحيانا نبغى شيء فنعتقدين هذا الشيء صح واللي ندعوه الحين نطلبه من الله هو الخير لنا <متحدث> طيب ايش صار؟ راح الولد هذا وبطريقة احيانا اللي ناخذها غصب ها فراح واخذ الحية ايش اللي, اللي صار فيه؟ اللي الصورة البعدة شوف الصورة البعدة. اللي بعدها راح وهرب من اولاء من والده شف عضة الحية ماذا حدث؟ فمن اللي ندم؟ لاحقاً هذا هو بالضبط احيانا عشان كذا يا شيخنا لو دل تبغى دليل الآن لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات ولك الشيخي ولي والمصورين والإخوان والمخرجين لو نسأل أنفسنا الآن كم حدث في الماضي كنت تتمنى أن الله يعطيك إياه وتدعو وتفعل أفاعيل عشان يعطيك إياه وعطيك إياه الله عزيزي وبعد فترة راجع تاريخك الماضي سنين كلها راحت ثم قلت يا ليت هالأمر ما صار كم بالأمر مرة صار لك؟ أول عكس كذلك أول العكس أحياناً تقول يا رب ما أبغى هالأمر ثم يأخذ غيرك فتقولي يا ليتني أخذت هذا الآن يحصل معي ومعك أو لا؟ ما لا يحصل طيب ايش اللي يمنعنا ما يحصل الحين؟ يعني ايش اللي فرق بين هذاك؟ المفروض نفهم احنا انه فعلا ما احنا مخولين نعرف المستقبل. احنا عشان كذا في دعاء الاستخارة عشان ترتاح انه في خير لي ولا لا ممكن يعطيك يا الله عز وجل ويصير هذا وبال عليك مثل الحيه هذا الرسالة اللي توجهها اللي منه هو في المستشفى ها؟ يا سلام عشان كذا احيانا الله سبحانه احيانا هو الله سبحانه حكيم لكن الان انت تستاهل عند رب العالمين. اذا انت تستاهل خلاص موضوعك بينتهي إذا أعطاك فهو خير لك وإذا ما أعطاك فهو خير لك إذا أنت ما تستاهل إحيانا أني أعطيك ومو خير لك يعني إيش وظيفتي أنا إيش اللي أفهم من الفلسفة هذه كلها أني أنا يهمني قضية وحدة أنه أنا أعبد الله سبحانه وتعالى وأحسن علاقتي معه وأفعل ما يريد وأدعوه إذا أعطاني أفرح وإذا ما أعطاني أحد السلف يقول والله إني لأدعو الله عز وجل بحاجة فإذا أعطانيها فرحت مرة وإذا لم يعطيني يع فريحته عشرة مرات، فالأولى أنه فالأولى اختياري والثانية اختياره سبحانه، الكل هي اختيار الله لكن اختيار رغبة يعني هذا رغبتي، طيب شيخنا لو نروح لل, لل, لل اللي بعدها، شو رأيك الصورة هذه؟ طيب سم. نعلق عليها بعد الفاصل،, إنه الفاصل سم. سم. نشوف الصورة بس شو قل، <تصفيق> طيب معانا فاصل نطلع فاصل أعزائي المشاهدين ونكمل إن شاء الله هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم دكتور عبد المحسن الأحمد أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة العية وضيفنا الكريم هو دكتور عبد المحسن الأحمد ضيفنا وضيفكم المملكة العربية السعودية حيث الله دكتورنا الكريم فاصلنا الأخير وقبل الفاصل كنا طلعنا صورة مخلجنا أبو يوسف لو تطلعها مرة ثانية طيب هذا الرجل كان م. مقدم على وظيفة م. وكان يعني قدم الغالي والنفيس وسهر الليالي ما ينام عشان يحصل على وظيفة هذه م. كانت الوظيفة هذه سبب في بتر رجليه الثنتين فيقول ليثني أنا ما أخذت صحيح. الوظيفة م. إيش نبغى من هذه السؤال؟ إيش نبغى من, من هذا الأمر الآن؟ أبغى أعرف أني أنا وياك ما ندري نعم الله عز وجل أعلم فينا الله سبحانه وتعالى أعلم وفي الخير فيه مم. طيب هذا الحين لو رج يقول لو رجعت طبعا لو تفتح عمل الشيطان لكن يقول لو رجعت كان ما أبغى الوظيفة مع أني كنت أتمنىها أدفع فيها دم قلبي وأخذها زي شيخ هل الاستخارة الآن فيه هل... يا سلام آه. هذه القضية عشان كذا الله راحمنا وقال أنك ما تدري ف. إذا هم يقول جابر بن عبد الله في البخاري وغيره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله كما يعلمنا الصورة في القرآن ترى ما في الدعاء جاء قال لك مثل القرآن قال وكان يقول وفي كل شيء قال ويكون إذا هم أحدكم بالأمر أبغى وفيفة أبغى زوجة أبغى تجارة أبغى سيارة قال فليركع ركعتين من غير الفريضة يا الله قال ولي يقول اللهم إني استخيرك بعلمك ليش علمك؟ يعني ممكن ها. أن هذا الأمر يسمي للقاطع رجلين ها صحيح ممكن هذا الأمر يكون يوديني في داهية مثل الطفل اللي توب وتعبان هذا لما أخذ اللي يبغاه هو ما يعلم لكن لما أخذ اللي يبغاه هو اللي ندم في الأخير فاللهم إني استخيرك بعلمك ليش علمك؟ لأنني سألت ابو حسين وش رايك في الوظيفة هذه؟ قال والله والله بالعكس ممتازة تجربتك الشخصية لكن يمكن ما تنفعني أنا أسأل الثاني قالك أنت ب والله عظيم تشيخ تشوف نجوم الليل في النهار فأنا قاعد متلخبط محتار الحين أنا أسأل مو اللي يعلم الماضي أنا وياك ما نعلم كل البشر يعلمون من هنا وورا إلا ما حد يعلم ثانية مو دقيقة ثانية قدام إلا الله فلما أقول الله من استخيرك بعلمك علمك اللي أنا تنفعني ولا ما تنفعني يمكن تنفع وحسنه لك ما تنفعني انا استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك ما في أحد يعلم مثلك واستقدرك بقدرتك يعني ممكن انت تعلم بس ما تقدر شو يا أخي، ما ما عندنا الا يقدر على اهل المول كله ونخليهم ونسال هالضعوف وأستخدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ايش فضلك العظيم كلاك اللي تغثر له كم لك سنه محتاج تروح ولا تعرف جهاز التصوير فضل الله هذا فضله العظيم عيونك تشوف فضله العظيم إذا كنت تسمع فضله العظيم فأنت غرقان أصلا فأنت جاعة تسأله الآن بعلمه وتقرن وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر والله ما أحد يقدر لا مدير ولا وزير ما يوقع وراقي إلا بك الله أكبر ولا أقدر شوف الذل وتعلم ولا أعلم يا أخي هل الله يساويك مثل واحد قال لا, لا لا أنا عارف وضيف هذه الصفقة أنا فأنا فاهم كيف يساويكم مباغ لا قال وأنت علم الغيوب المقدم هذا كله اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر في هذه الزوجة في هذا الزوج في هذا العمل في هذه الوظيفة في هذه السيارة فيه خير لي يمكن يكون خير لك ومو خير لي أنا حتى لو كان متحمس عن الموضوع جدا لأن عشان كده إحنا ما, ما... القصة اللي تو اللي تأخذ الأدوية متحمس الحماس مو معناته إنك أنت صح ها هذا بروج لا مقطع المتحمس إلى أن يقول وصله عني واصرفني عنه أقول له خير حيث كانت المرضي نبي طبعا ل... عشان الوقت أنا قاعد أختصر لهذا آخر فاصل الشاهد يا شيخ أنه عندنا مشكلة في قضية لو شفنا الحين آخر صورة مثلا حتى نبغى نفهم ليش يا أخي إذا أعطيت هالأفرح إذا ما أعطيت هالأفرح إيش أسوي أنا؟ الصورة هذه يا شيخ النمل اللي على اليسار تشوفها؟ نعم والنمل اللي عليمين تشوفهم؟ حمرها الحمره هذه واللي عليمين هذه النمله الآن لونها يا شيخ قالت لك أنا استجير بك يا حسين النمل هذلك كلهم يبغون يذبحوني يبغون يؤذوني الآن أنت قلت النملة هذه تثقين فيني؟ أني قوي؟ قالت إي أنا أثق فيك وتثقين أني أسمع؟ إي أثق فيك تثقين أني أرى؟ إي والله أثق فيك تظنين أني أنا يعجزوني هالنملة هذولي ما أثق منهم؟ قالت لك لا والله أنا معترت قلت لها إذن أبغاك إذا جوك تثقين فيني تقولين يا أبو حسين تدعينني ولله المثل الأعلى وإنت بحي تروحي للطريق اليمين والطريق الاسار إذا ان تروحين أنت تروحين بعد الاستعانة بي خيار واحد أيوة خيار واحد طيب خلنا نجعل صورة مرة ثانية إذا تبغى تختبرها الآن هل بتذبح النمل وهم بعيدين تبي تذبح الآن ثقة بتختبر ثقتها فيك هي <تصفيق> قالت أنا أحبك وأنت أحسن وعد وأنت أعلم وقادر وكذا تبغى تختبرها الآن إيش تسوي تخلي النمل هل... يقربون صح بتخليهم يقربون وتخليها تشوف و طريق يمين حرام أنت حرمت عليها و قدامها يسار سار أنت حرمت عليها يحتاج إلى قرض ها آآ و قالوا لا لازم ربوي و <تصفيق> قالوا ياه <تصفيق> أي <تصفيق> ها و يتقي الله يجعل له مخرج ما جعل الله مخرجنا في حرام شاهد لما أنت بتختبرها أنت قادر هنا ولا هنا ولا هنا تضربهم تكب عليهم تنفخهم تمسحهم من الأرض هذا مفوض هي مات شي الهمة هي هم شيء تشي هم إيش إني أنا واثقة فيك و مهما قربوا انا اعرف انك انت ترى هذه مشكلتنا يا جماعه في ثقتنا برب العالمين إحنا مو واثقين برب العالمين أحد الاخوه يا شيخ اعرف معرفه يعني شخصيه مثل ما قال حسين <تصفيق> <تصفيق> ويعني يقول كان فيها نحسب والله حسيبه ان انه انه يعني يخشى الله ولا نزكي على الله احدا يقول فيه عامل متغرب عن بلده معه يعني موظفه ولا عنده مال ولا عنده شيء ساكن في غرفه في نفس الحي اللي ساكن فيها غرفه حقت المسجد يقول فكنت دائما يعني لا شفته والله احسب الأجر في الله يا أم أعطيه ولا أعزمه ولا أروح اشتري له غدا وعشه الشاهد اني قاعد اتعامل معه أرجوبه ما عند الله عز وجل يقول فشاهد هذا الرجل طبعا شاب وأعزب وذا يقول فكانت عينها شوي حارة يعني فكان دائما اللي من في البيت وشو وسياطتك يقول بعدها شد علي ظهري شدة عجيبة يعني يقول خلاص ما عاد نام والله نام كذا انقلب هقوم من الألم لوجهه يقول فقعدت أفكر الآن كيف آخذ منها أثر شكيت فيها كيف آخذ منها أثر عشان أغتسل فيه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام العين وحق طول الجمل تقسم ظهر الجمل م. يقول فالشاهد قلت أروح كلمة يقول ثم قلت يعني طيب أنا عندي سبب أعظم من هذا أنا وأنا ساجد أدرس الله سبحانه وتعالى إن كان هذا الرجل هو هو عاني وسبب فيني إن الله سبحانه وتعالى يستحي يقول مرة أيام وأنا ما في له دعاء مع رب العالمين يا ربي أنت قادر وأنا ما أعلم ولا أقدر وأنت تقدر وتعلم فالشاهد يقول رحت صلي الجمعة يقول فوالله يوم من دخلت صلاة الجمعة يقول رو كنت مبكر يقول فرفعت رجلي بجلس في الروضة ها حقت المسجد تولي ما يقول الله أكبر أصلي السنة يقول له واحد يضربني على كثير يقول فألتفت ألقاه صاحبنا هذا يقول والله يوم شفته يقول كأنك ضاربني بساطور في مهار يقول حسيت بشدة ألم غير طبيعي يقول لا إله إلا الله يقول فقلت تكلمة يقول له بعزمك بعد الصلاة علي لي أخذ منها أثر يقول فقلت لا لا لا هذا سبب مشروع يقول لكن قلت والله لا أسأل ألم يقول فكبرت وصليت يقول ساجد طولت قلت يا الله يا رب أنا ما أعلم هل هذا سبب ولا لا أنا وجاني بهاري ويا رب يقول تكلم بقى يا رب إن كان هذا سبب فيني أنك يا رب تيسر لي أني أخذ منه وكانت زوجته مشتريت لجلكم والله جزمة جديدة غالية مرة يقول فقالت له رح لها رح بعزيمة لها العزيمة فقال لا والله أحسن ما أروح بيت رب العالمين خذوا زيناتكم عند كل مسجد يقول فأنا قاعد أحاول كل شيء أسويه لله فأخذت الله أعزك جزمه وحطيتها حتى في مكان شوي يقول لهم لما صليت ركعتين عزمت أني أعزم الرجل بعد الصلاة لما خلص الصلاة للجمعة وأنا أبطلع أدور رجال ما هو موجود يقول فحر الرياض عز حر الرياض يقول فطلعت أبدور جزمتي جلكم والله ما لقيتها <تصفيق> سرقت الجزمة يقول فجاني بليس قال قلنا لك لا تدعي أنت كل ما تدعي يصير لك مصيبة يقول فقلت والله العظيم إنا خير قاعد تتكلم عن نفسي قلت والله إنا خير والله سبحانه وتعالى ما ما يخيبني يقول حين أبغى أروح البيت بس ما حار وجاي على رجلي محسب الأجور قيض قيض يقول شوي لواحد يطقني مع معاك في يقول ثلاثة له صاحبنا هذا يقول فقال ليش فيك قلت والله يا أخي ما صرخت الجزمة والحمد لله يقول فقال لي ما عندك مشكلة أخذنا عالي من عالم اللي أنا عارك والله أقول سبحانك يا رب يقول فقلت طيب وأنت قال لا لا أنا أقعد سننت أنا أتسننت أنت رحل بيتك وخذ نعال من البيت وتعالى أجب لي هذا يقول كيف يا رب يقول أسجد لله سبحانه وتعالى ساجد كيف يعني أنا ما قدرت أركبها بطريقة هذه يقول رحت البيت حطيت النعال الله عزك في ماء يقول زوجته تقول له وين وين جزمتك فالشاهد قلت هذه أبدلني الله خيرا منها يقول لهم مشاهد خذت الآن الأثر رحت فرحان عندي الأثر أبعط الرجل نعالة وبرجع أغسر يقول فلما رحت وعطيتها النعال عند المسجد قلت لهين بتروح؟ قاله بروح للمغسلة يقول لنا اودك يقول فاخذت ركبت معي في السيارة شاهدت تركيب الأمور مستحيل ترتبها بشر يقول فرحت قال لي طلع لي ثياب ثوب وش ماغي بيوديها وين؟ المغسلة يقول فقلت سبحانك جاب لو أبغى منها أثر ما حصلت <تصفيق> جاب لي الله ثوبة قلت خلاص انا اوديها المغسلة <تصفيق> انا اوديها لك المغسلة قال لي لا لا لا ما يصير عاد والله انا تعبت قلت يا بلحال تعبت منين والله لا غسلها لك تبغى مستعجل ولا لا <تصفيق> يقول فأخذت الثوب ثوب أسود من العرق يقول فصار معي الحين ثوب وشماغ ملابس داخلية ونعم يقول فأغسلتها في البيت عندي وتروشت فيها يقول والله أزال الله عز وجل عني كل ما فيه يقول فأقلت سبحان الله لو أنا قاعد أسعى ووسط فلان وخذ لي لأثر من فلان كيف بتصير يقول جابها الليس الله سبحانه وتعالى يقول فزال عنها لأثر الآن في ظهره ما عاد فيه أي شيء طيب أيجوا معه وين ثقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ هذا الرجل يقدر يطلب أسباب مشروع لكن أعظم سبب هو هو هذا الدعاء لكن وين يقيننا بالله سبحانه وتعالى؟ هل احنا واثقين بالله عز وجل؟ هذا هو القضية اللي غلا سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سمى عبادها وهناك الدعاء والعبادة سيدخلون جهنم داخرين شاد التهديك يا أخي في واحد يقولك ترى إذا ما سألتني بغضب عليك. الله أعطني سألني بعطيك طيب السؤال الشيخ اللي ممكن أن تبادل ردها مو الأم أرحم بي الله أرحم بي من أمي ولا لا طبعا ليه وإذا طلبت منها على طول تعطيك يطلب منها تعطيك على طول طيب, طيب الله سبحانه وتعالى أرحم منها إيش الفرد ليش الله ما يعطينا هو أرحم من أمهاتنا وأيضا إذا حنا نحسن الظلم بالله عز وجل إذا سيستجيب لنا يا فهذه نرق الظلمومة يا سلام ايش الفرق بين الأم والله سبحانه جل جلال الأم عندها حب لك وعندها رحمة لكن ما عندها علم ما عندها علم انه هذا الأمر يصلح لك ما يصلح لك نعم عشان كده يا لما اشوف طبق الآن جميل من ألذ وأشهل أطعمة لكن جاء واحد حط فيه سم لما يجيب وحسين بياكل وهو جايع اقول له لا ممكن اتخاصم لأبد ادفع بكل ما اسطيع ليه إني أعلم. يا سلام. إجتمع عندي أمرين، أمر رحمة أمر علم. لكن لو يجي أمك تقول خلا خذ ولادي تعبان جائع طيب مسموم. عشان كده الله سبحانه وتعالى. هو أعلى. هو أعلى. إذا أعطاك يعطيك وهو يعلم وإذا منعك فأهم شيء عشان تكون أنت في الخير. خلي علاقتك زينة رب العالمين يصير إذا أعطاك خير وإذا ما أعطاك خير. يا سفني أقولك من وقت انتهى الحمد لله. شكر أعزائي المشاهدين لضيفنا الكريم الدكتور عبد المحسن الأحمد ضيفنا من المملكة العربية السعودية <تصفيق> على مشاركته معنا في هذه الحلقة وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة نلقاكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج نظر شرعية وسيكون ضيفنا الدكتور سعد دبريك لكن في الختام نقول إذا احتشت إذا أردت شيء ارفع يدك لله عز وجل ولكن قبلها سارع في الخيرات واستجب لأمر الله وقل يا حنان يا منان يا رب يا رب إلى اللقاء جنة خلد في قربك أحمد من كان له خلق حسن